وَلَا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إن نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا أملاجكم خشية إملاق إن نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا فَطْلُهُمْ كَانَتْ صُؤًا